لا تو ولا ولا والد ابنك ما بيقال موادعك ما بيقال موادعك عندي نزوم ما بيقال موادعك عندي نزوم ساويني سوى بعض النجوم وتصبر وحسب أيام معك جعل جل عذلي تطيح ولا تقوم يا غصن البان مدري وش بلاك الجفا ما كان شر والهجوم Ocaklarla birlikte, gölgelerle birlikte, gözyaşları ile birlikte, gözyaşları ile birlikte, gözyaşları ile birlikte, gözyaşları ile birlikte, gözyaşları ile birlikte, gözyaşları ile توافق اصبحت في بعض هزات تتصوم كان ودك يا الغضي تكسر مداق دونها ما عاد لي سعاد قدوم جعل ربي يسعدك والله حماك جوك الحانه لو حب هالغيوم صيفك واصلي وتوقف عطاك والمحبة في الحشاء بقي تعوم قلتنا يا قلبي لو حظك عصاك تتبع المقفين ماهي لك سلوم افترش سدى الليالي من لضاك ودفن حلمي وجدت لي ما حصل الفجر بسمه من شفاك موادعك عندي نزوم لا تودعني ولا وتبنقاك ما بقال موادعك عندي لان تطيح من غلاك لا تصد وصلك عسى عمرك يدوم ما تناسى يوم حلك في سماك والمشاعر في بساتينك تحوم الخفوق اللي تمنا عن زواك في بعض حزاتك تصوم كان ودك يا الغاضي تكسر مزاج قولها ما عاد لي ساعة قدوم جعل ربي يسعدك والله يحماك جوك الحالي تنوح بهالغيوم اتبعت الوصل وتوقف عطاك والمحبة في الحشا بقي تعوم قلتنا يا قلبي لو حظك عصاك تتبع المقفين ما هي لك سلو افترش سدى الليالي من لضاك واندفن حلمي وجدت لي عنوم ما حصل الفجر بس من شفاك واحترق خيط الامل بين النجوم واحترق خيط الامل بين النجوم لا توادعني Ma bıgalım Ma bıgalım Ma bıgalım vadek,